117. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إفن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 118. أيحب أحدكم أن يأتون 117. وكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأون 114. واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 115. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 116. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولا 119. وأسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 والله في دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن وعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 110. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون